Ma da da Ma da da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 فارجعي القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني بات يجفو مضجعي فالموت خير من حياة الخنعين وإذا فشج همتي وتشجعي فأنت ترعص في القيود بلا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت الترمى وبنك وعجبه ستتركه لمن والزوج تسلمها فتنهش ردها هل أنت ترصف في القيود بلا ثمن وغداً تموت وتنتهي تحت الترى وغداً كواجب ستترهم لمن والزوج تسلمها فتنهش والذئة القيد يظهر دعوة يوماً فعين وإذا قتلت ففي إلهي مصرعين والزوج والأبناء كانوا معي, كانوا معي في حظ ربي لا تثيري مدمعي وعلى البناء تصبري لا تجزعي ماذا ذهب ويصير بيتك خاويا يشكو الخرار وتهيب بحثا عن خليل مبتغن يبكي لحالك أو يشاطرك العذاب إن عليك أنتم فاغدا أصير بيتك خامياً يشكو الخرار أتهي محفاً عن خليل مبتمن يبكي لحالك أو يشاطرك العهد ان تصبري يا نفس حقا حقاً تنفعي جنة الرحمن خير مرتعي الحياة وإن تطل يأتي النعيم فإلى الزوالي آلها لا تطمعي إلا بليل شهادة فتشفع إني أراك نظرت نفسك للمحن وزهدت في دنيا التعالب والكلاب عاشق ترنم يحتويك بنا كفن يا رب أن تكون على صواب إني اصون فيك ذات نفسك لاني حنين وزهدت في دنيا التعالي والكلام وعاشق ترنم يحتويك بنا كفن سيء المعين وعلى الزناد يظل دوما إصبعي ولذي كرهت البهل نفسي تصفعي في كل فوار ومختال دعي وإذا بذلت الغالي مجدا تصنعي إني أعيد أنت ذل إلى وثن أو أن يعود السيف في غض الجرم فكل حياتك ما تحب فلا ولن أرضى حياة لا تظلل ونحرى إني قريبك أنت ذل إلى وثن في غض الجرام فقد تحب فلا ولن <تقل> أرضى حياة <ما> <تقل> <إلا العداء. تقل> <إلا حساس. تقل>